واشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصبيه من خلقه وخليله صلى خلق الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين يا أيها الذين آمروا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتن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 لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز هوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدى هدى رسوله يفلق رعيه وسلم وشرع النور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضرار إنه من يبع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون رآة وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون نفسي وموصيكم بتقوى الله فاستقوا الله تبارك وتعالى فإن الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واستقون يا أولي الألباء عباد الله لقد شهد العالم الليلة قبل البارحة آية خسوف القمر وهي واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى وإن كانت من جمل الآيات التي تعرف بعلم الحساب لكنها تبقى آية من آيات الله. الذي ينبغي أن أقف معها متأملين، وأن نعظم الله سبحانه وتعالى من خلال آياته العظيمة، فآية قصو في القمر أو قصو الشمس من جمرة الدلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. no لهم هل لكدرة العالم لو اجتمعوا أن يمنعوا حدوث هذه الآية لأجاب كل عاقل لا يستطيع الخرق ولن اجتمعوا على أن يمنعوا حدوث هذه الآية فهذا أكبر دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى الذي قرأت كتابه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للكمر واسجدوا لله الذي خركهن إن كنتم إياه تعبدون وكما قال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خرككم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات تباقى، وجعل كبر فيه منورة، وجعل الشمس سراجا والله أنقذكم من العذابات، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم من جعل لكم الأرض بثابة، لتسلكوا منها سبلا في جدار. لو فِيَ هو الذي اراده الله سبحانه وتعالى في حدوث هذه الايه ما هي الحكمة التي ارادها الله سبحانه وتعالى من هذه الايه لا نجد لذلك جوابا الا ان يهيب عقره المسلمين بقول يهوب الله جل وعلا بذلك عباده باستدلالاً مما كانه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخفذان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا من الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والصدقة والدعاء حتى ينجلي مالكم إنها آيات من آيات الله سبحانه الذي ينبغي أن نأخذ منها دروسا وعبرا الله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أن الشمس والقمر من جملة ما يفجد له ويطيره ويدعن لأمره ألم صر أن الله يسجد له من في السماوات ومن من الأرض والشمس والقمر والجبان والشمس والقمر والنجوم والجبان والشجر والدوان وكثير من الناس وكثير حق عليه العلا ومن يؤذي الله بماله من مكرم إن الله يقعر ما يشاء وقد وفق الله سبحانه وتعالى عباده المتقين الهومنين لأنهم يعتبرون بهذه الآيات ويبدلون بها على تعظيم الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله في وصف والسلام عليهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عليها صموا وعضيانا إنه حدث جلس وحدث من آيات الله العظيمة فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف اجهده الجاهل وبكل شيء له آية سدل على أنه واحده الا ابننا كل غابد وايما من ادم حاجد كان ربهم وكل الى وقته عائد ان الله يحوض عباده بهذه الحوادث وبهذه العبر فقد قال في معجم التنزيل وان قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما من عنا أن نرفل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود ناقة مُصرة فظلموا بها وما نُصر بالآيات إلا تخويفا وما نُرفل بالآيات إلا تخويفا هل ينظرون إلا تأوية هل ينظرون إلا سنة الأولين ماذا ينطبر من لم يتفتر في آيات الله سبحانه وتعالى بماذا يعتبر كيف يتفكر وكيف يتأمل انغفل عنه هذه الآيات العظيمة الذي يبينه الله سبحانه وتعالى لعباده، ويجليها دالة على وحدانيته وعلى عظمته وعلى أنه المتصرف بالكون، لا مانع لما أراد، لا ممسك لما أرسل، ولا مرسي لما أمسك، لا إله إلا هو ولا شريك له، فأنا يفكو. هذه الآية خرج فزعا يجر رداء حتى وفن المسجد فأمر بالمنادي النادي بالناف أن الصلاة جابعة فاجتمع الرجال والنساء احتجدوا كلهم بالمسجد استجابة لهذا الرداء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة معهم طريقة. اجلت اسمها من الله عنها. وقد سبقتها لابتها عالشة. ان الله عنها تصلي. فقالت ما بال الناس. فلم تجيبها عالشة. لانها تصلي من الله عنها وعنها للصحابة. فقالت آية. فالأومة تراثها الى بمعنى ننعب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة أطاع فيها الركوع قراءة قراءة نحو من شورى البكاء تبلغ أكثر من الجزئين قريبة من الجزئين ونصف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة قراءة طويلة ركوعا طويلا قياما طويلا سجودا طويلا وهو أعلى خلق الله بالله بينما في هذا العصر كادت هذه السنة أن تنتكر عياذ بالله لكبر الغفلة في قلوب الناس ولكبر تفتيك الشريعة التي يرسلها من لا قرأها لهم الله سبحانه وتعالى يخوف عباده وهو القصد فقطفه وحده ولا شريك له مثل هذه الآيات. الى الله وليرجع الى ربهم سبحانه وليسوبوا الى عبادته واستنفاله والتوبة اليه والتجرد من الظروض والمعاصي التوبة من مماركة الثنى والربا التوبة من العقوق والقفيع التوبة من الظلم والذفر والشحر التوبة من تفور احتكار الحياة وتمامي مصادرتها على الاخرين. حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حقبة الخزوب ذكر الناس بعذاب الجبر ذكر الناس بالجنة والنار وهذا الرجل الذي هو هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى جاءنا بالحق من عند الله فآمنا واتبعنا واما الغافل المنافق المرتاب الفائف الذي لم يحقق هدفه من الحياة وإنما عاش حياته هرطا غافلا لا هي. يقول لا ادري. ها. ها. لا ادري. سمعت الناس اقول شيء فكرته. ان الجزاء الذي في العمل يا عباد الله. فليكرة. فليكرة. يومة الافلام. لم يحصل الكسوف عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. فما باره يتكرر في هذا العصر في خبرني كثير من الفتن وإذ قلنا لك إن ربك لحاطت النار إنها عبر ينبغي أن نعتبر حين كان الله عنز وجل وإذ من كرية إلا لحن مولكوها كلمة كرية نكرة في سياك النبي تهيز العموم أي ما قرية. كل قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ثم يقولوا ما منعنا هل هناك مانع لله في يرسل الآياته فاعتبروا يا ونبصى اللهم هزنا وحدنا واجعلنا ذات المحتفين اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين إنك أنت السميع العليم أقول قول هذا وانتقروا الله علي الله فاستغفروه وتوه إليه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونأتوه إليه ونعوذ بالله من شرور ننفذنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمد عبده ورسوله بلوا الرسالة وأدى الأمان ورفع الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أته جفين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين أما بعد قتقر الله عباده قال أيها المسلمون لا يشك عاقل أن الشمس في السماء وأن القمر في السماء وأنهما من عيال الله فتأملوا معي قرآ الله المنتبرين. ثم المنتظرين ثم نجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نؤمنين إنه عتاب من الله سلحان عتاب من غافلين. الذين لا يتأمرون في آيات الله ولا يعتبرون بالزواجر فنريهم آياتنا في وبأنفسهم حتى يتميل لهم أنه الحق أولا يفد ربك أنه على كل شيء حقيق أنه على كل شيء شهيد أنه على كل شيء كبير أنه بكل شيء محيط فلنعرفه يا عباد الله وأنه ترسل مثل هذه الآيات على وحدادية الله وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وإذا عظمناه في قلوبنا ألعنا له بجوالهنا وخررنا له ساجدين ومن كان بالله أعرف كان منه أكوى ومن غفل عن تعظيم الله فإنه يقبل عما نوجب الله ويحتقب ما حمل الله فيرتكب بدود الله توف يا الله وعلم أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذه الآيات بهذه العباد ويذيقهم شيئاً كثيرا من عذاب لعلهم يرجعون كما قال سبحانه وَلَنُذِيكَتْنَهُمْ من الْعَذَادِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وهي أغلب الحج الله على عباده أن عليه الحجة أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدركوا عظمته ويجلدوه ويقدروه قدرة ويوحدوه سبحانه وتعالى ويحققوا شهادة أن لا اله من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل عند الله كلمة أشهد أن محمد رسول الله أيها المسلمون من جملة الاعتذارات ومن جملة التوبيات التي يقر بها الرافعين الساهين لا تركبنا قبلا عن قبَلَ ثماره لا يبنون آيات تتجلى وعبر تطلع وكلها شاهدة وحدانية الله سبحانه وتعالى وفي كتاب الله عبد وجل يقول سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذن الذين ينحجون بأسمائه في ما كانوا يعملون إلى كوره سبحانه وأن عسى أن يكون قد يكترب أجلهم ك بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ألا وصلوا وسلموا على من أخره الله بيانا لآيات الله وملما لكتاب الله وناشرا في دين الله كما أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلمًا. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمه المهدى والنعمة المستاه نبينا وإمامنا وقليلنا وحبيبنا وكذوتنا نبيك وعودك محمد من عبد الله وقوهم عن أصحابه الأجل الأخبابين وتابعيه بإحسان اليوم الدين وارضهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخات حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجمع كلمة المسلمين لنصر الحق يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائنا ومن خوكنا ونعوذ بعظمتك النغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر. ونعوذ بك من هذة المحيا والممات ونعوذ بك من شره هذة المسيح الزجاج اللهم أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الرنيم وآهر بكرة علينا الغيث ولا تجعلنا نرقى المريض واجعل ما أنزلته لنا بركة ومساعة إلى حين اللهم اذكروبنا بالإيمان وأغذى أعبارنا بالكبول واغذ بلادنا والاستقرار بالامن والانتقرار. واغذ الراعاتنا بالامطار والحيرات والبركات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. لك ناكرين. لك مقراعي. اليك راغبين. من عقابك الحائبين. وبالأجر والسواب من عندك راغبين. يا رب العالمين. اللهم انا خلق من خلقك. فلا تمنا عنا بذنوبنا غورك. اللهم ثقيا رحمة لا ثقيا عذاب ولا هدل ولا مرك اللهم لا تناقذنا لذا فعل السبهاء منا ولا تناقذنا بما فعل الممكنون حباد الله إن الله ينهر من العدل والإحسان والإيثائي من القربة وينهى عن المكشاء والمركي والبغي يعنيكم نعمكم تمكنون فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكره على نعامه يزلكم ونذكر الله أكبر